وَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يلحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ العزيز الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ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 ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين Z required criza oveli, sajärke na zakljetc notötостri ve na začela tvoj become, v pa kslam zdraviliel很多 material. Ine i si svedvedek,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 فَإِذَا قُضِيَةِ الصَّلَاتُ فَنْ تَشِرُ فِي الْأَرْرضِ وَبَتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَذكُر اللهَّه كَثَ ل عَكُمْ تُفِْْحون وَإذاَا رَأتِجارَةً أَوْلَهُوَنِ فَضُّْ إلَيهَا وَتَرَكُكَ قَائماَا قل ما عند الله خير مِنَ خير وَمِنَ اللهو ومن التجارة والله خير